بسم اشتروه به أنفسهم أي أن يكرو بما أنزل الله بغيا أي ينزل, ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ثباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم